بوك تو هشتاد و چهار گذشته الماضي اربعة الماضي اربعة خاندن يقرأ يقرأ من خوانده ام لقد قرأت للتو لقد قرأت. من تمام الرومان را خوانده ام لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الروايه فهميدا يفهم يفهم من فهميده ام لقد فهمت للتو لقد فهمت من تمام متن را فهميده لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص جواب دادن يجيب يجيب من جواب دادم. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. من به تمامی سوالات پاسخ داده ام لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. من آن را میدانم. من آن را میدان أنا أعلم هذا، لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا، لقد علمت هذا. من أنرى مين بيسام؟ من أنرى نبشتهم؟ أنا أكتب هذا، لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا، لقد كتبت هذا. من أنرى ميشنافم؟ من أنرى شنيدهم؟ أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. من أنرى مي آورم. من أنرى أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد احضرت هذا من آنرا مي آورم من آنرا آوردهم انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا من أنرا مي ميخرم من آنرا خريدأم انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. من منتظر آن حسم. من منتظر آن بودع. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. من أن را توجيه من آن را توزیع داده‌ام. انا اشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. انا اشرح هذا. لقد شرحت هذا. من آن را میشناسم. من آن را میشناختم. انا اعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. انا اعرف هذا. لقد عرفت هذا.